رحمه <تصح> الله تعالى وتصح إمامة, امامه الاعمى والاصم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن ام مكسوم امام الناس وهو اعمى رواه ابو داود وقيل عليه الاصم <تصح> لله الحمد لله والصلاه والسلام على محمد بقية هذا الفصل هي لن تصح إيمانتهم ممن في أوصافهم خلل أو نقص ومن لا تصح لذلك الخلل وهذا الخلل إن ان يكون خلقيا كلا وصلا وإن ان يكون خلقيا يعني كاتصافه ببعض الاعتقادات او نحوها او حسيا كالمرض ونحوه او معنويا كالنجس والمحدث وما اشبهه فذكر انها تصح في بعضهم ولا تصح في بعضهم وعندما نمض على كل منهم نبين من أي الأقسام يعني من الأقسام ما هو خلقي ومنها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي هذه الاوصاف فعندنا هل العمى والصمم هذا وصف خلقي العمى محسوس والصمم غير محسوس ولكنه معروف فالعمى هو فقد البصر والصمم هو فقد السمع كما هو معروف وقد تعرض هي الدرس النظري الى ذكر الاعمى وقال انه يقدم البصير على الاعناق لانه يعلم بالجهه ويعلم بما يتقيه من نجاسه او يراه وذكرنا ان آخرين من العلماء افضلوا الاعناق لانه غالبا يكون احضر لقلبه واتى تعقلا وتاملا لما يقوله وأبعد عن الأوسئة الوساوة ونحوها ولكل حال ما دام كذلك فنقوله هما متساوية الأعمى والص... والبصير وحينئذ إنما يتفاضل عن بالصفات الأخرى لكوني هذا أقرأ سواء عن الأعمى والمنصر ونحو ذلك وعما قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير فإنما المراد به هي الأمور الظاهرة معلوم أن العمى نقصا لهذه الحاسة المهمة فتكون نقصا كبيرا عيبا في مثل الدابه وفي مثل الرقيق ونحو ذلك هذا هو معنى كونه اذا قلنا ان المراد بالاعمى البسيط على الظاهر وبعضهم فسره بالنعنه المسلم والكافر او نحو ذلك اما في ففيه نقص كما تعرفون وذلك لانه قد يسهو وينبه المامومون ولا يسمع تكبيرهم ولا يسمع تسبيحهم ولا يسمع تنبيههم فيختل جزء من الصلاة فلذلك قالوا تكره إمامة أعصى لكن إذا كان هو الأقرأ وهو الأفقه وهو الأعلم فإنه أحق بالتقديم على من هو دونه يعني هالصفات وحينئذ يتمكنون إذا سهى من رفع الصوت له إمكانه يسمع إذا رفع له أو تنبيهه مثلا بتحريكه بعصن أو بثوبه أو نحو ذلك حتى ينتبه فالحاصل أنها تصح إمامة الأعمى والأصن وتنعقد ولا ناقص في ذلك إن شاء الله وإن كان السميع الذي يسمى أتم كما ذكرنا والأقلف لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يترر التأمع الكراهة في الكل للخلاف في الصحة إمامته الثالث الأقلف غير المحتول تصح إمامته وإن كان فيه عيد وذلك لأن قطع هذه القلفة التي في الرجل سرع لأجل تمام الطهارة لأنه غالبا يبقى فيها شيء من البولي ونحوه فلأجل ذلك سرع لأجل التمام فإذا قدر أن إنسانا مثلا إلا يختت إما لكونه عاش في بلد غير إسلامية أو ما دخل في الإسلام إلا كبيرا ولم يتمكن أو ما أشبه ذلك وقدر أنه أفضل من غيره من المحتونين أفضل في القراءة أو أفضل في انفقه في كيفية الصلاة فإنه يصح أن يكون إماما في هذه الصلاة ومعلوم أنه يلزمه أن يتعاهد غسل النجاسات وأن يتحصف عن ان ينقع بعد البول شيء لن يخرج حتى يحتاطل الطهارة فلا يدخله الصلاة إلا وقد كمل طهارته فالحاصل أنه أن هذا من الأوصاف الخلقية يعني نقص خلقيا وإن لم يكن ناقصا بل هو زيادة ولكنه عيب ظاهر ورص ظاهر في هذه الخلقة وترك لأمر شرعه الله وفعله المسلمون أن كثير اللحن كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى فهذا ايضا من الاوصاف المعنويه الانسان الذي يقرا والذي لا يقرا كلاهما في الخلقه سواء ولكن القارئ وصفه وصف معنوي اكمل من غير القارئ من الامه او نحوه فالذي يقرا ولكن يلحن يلحن لحن كثيرة هذا يختلف الحكم فإن كان لحنه يحيل المعنى فلا تصح صلاته وإن كان لا يحيل المعنى صحت صلاته وصحت إمامته إذا لم يوجد من هو أفضل منه ولا بأس أن نذكر بعض الامثله في نفس الفاتحه فمثلا اللحن الذي يحيل المعنى إذا قرأ اهدنا الصراط اهدنا من الهدية اهدنا ذلنا من الهداية اختلف المعنى هذا لحن يحيل المعنى فان اهدنا اعطنا هديه والهديه انما تكون من الإنسان النازل لمن هو فوقه لأن الخادم هو الذي يهدي إلى الأمير وليس الأمير يهدي الخادم، فكان فكأن فيه تنقص فلذلك يصير المعنى هذا ومثله إذا قرأ الحمد لله رب العالمين فإن هذا يخص. والآياء أرد بها العلمون العالمين الخلق والعالمين العلماء والله تعالى وصدق نشته بربوبية الخلق كلهم العالم هذا لحم يصير المعنى يجب أن يتنبه له وأنثرته كثيرة الناس مثلا يمثلون مثل قوله لو قد أنه قرأ اياك نعبدك أو قرأ العنف عليهم أن نسب النعمة إلى نفسه هذا تبطل به الصلاة ولا يصح أن يكون إيمانه وأما اللحن الذي لا يحيل المعنى سنقرأ الحمد لله هذا ما يحيل المعنى أو نصب شيئا من المخفوض كان قال مثلا الرحمن الرحيم أو غير بعض الإعراض كاي ينقع تهجن الصراط المستقيم أو المستقيم أو ما أشبه ذلك هذا ما يحل المعنى ولكنه يغير اللغة عن وضعها فإذا وجد من ليس بلحان فهو أولى من هذا اللحان ولكن تصح الإمامة هذا ببلهومه الأسفل وتصح صلاته إذا لم يقدر على إصلاح الأخطاء كثير من العوام يقعون في كثير من اللحن في ذاته وفي غيرها. ذا مثلا لو قرأ مكسر الوسواس مكسر الواو أو, أو يعني قرأ الخلاس بدل الخناس او ما اشبه هذا لحن ولكنه تصح معه الصلاة لانه لا يفعل معنى لكن على صاحبه ان يعرض قراءته على من هو اعلم منه بعده ذكر امامه التمتاب فالتنتام هو في لسانه ثقل فإذا أراد أن ينطق بالتا يكررها يعني بعض الناس إما في صغره حتى يبلغ وربما يستمر معه هذه هي صفة من خلق الله تعالى وعجائب خلقه حيث جعل في خلقه من هو فصيح بليغ ومن هو دونه في الفصاحة ومن هو دونه ودونه ومن هو فصيح بالنطق بالحروف كلها ومن لا يصح ببعضها فإذا قلت أن هذا يغير بعض الحروف كأن يقلب مثلا بعض الحروف يقلب الكاف قافا يقول مثلا ياقع اذا عبدوا أو, او ما اشبه او يقلبوا او بالعكس يقول مثلا غاسك اذا وكب او ما اشبه يقوله بعض الناس فهذا فيه نوع تغيير ولكن قد تكون هذه لغة بعض الدول الذين ما نطقوا ببعض الحروف هناك بعض الدول يصعب عليهم النطق مثلا بالصعب التفريق بين الصعب والسين او النطق بالحاء بل يقلبونها لها مثلا او النطق وربما مثلا قلبوا القاف كافا او بالعكس نحن في التمتاب وهو الذي يكرر التع جعله الله في الخلق ليكون عذره رؤيا في بعض الاذار ان الله لما اطلع ادم على بنيه راى فيهم ناقص الخلق يرى فيهم الاعنا والاشع والعائب وهو ذلك فقال يا ربي هل لا سويت بينهم فقال اني اريد ان اشق بمعنى أن شامل الخلق إذا رأى ناقص الخلق حمدا ربه على تمام الخلق وشكره والآخر أيضا يرى من هو دونه فهكذا فأنت عندما ترى هذا الذي إذا أراد ينطق مثلا بالتائي في أول الزعل يكررها فأي يقول مثلا إذا أراد أن يقول تريد أو تدخل يقول تاتة تا تا تدخل أو تاتة تا تحب أو ما به ذلك هذا التمتأم يعني قد يكون هذا حتى في قراءته فاذا كان كذلك فمعنة هو مكروهة إذا وجد من هو أرصح منه ممن ينطق بالقرآن بحروفه التي نزل بها فإذا لم يوجد من هو أقرأ منه وأفضل منه رصحة الصلاة خلزه عشاء أولا كما تصفح صلاته لنفسه ولا تصفحوا إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة هذا قد يكون أيضا من الأنصاف الخلقية العاجز عن شام أو ركن فالعاجز عن شام كالعاجز عن إزالة نجاسة نزالة المجاسة من شروط الصلاة والعاجز عن الوضو او عن الغسل لمرض مثلا او لقاء قروح او جراح او نحو ذلك وكذلك اذا عجز عن استقبال قبلتك الاسيق وعشباه ذلك هؤلاء عاجز عن شرط من الشروب وكذلك العاجز عن ذلك إنسان مثلا يتألم من ظهره لا يقدر على الركوع يقدر على القيام ولكن لا يستطيع أن يركع عاجز عن ذلك أو مثل الذين مثلا يعالجون عند الاطباء في اعينهم ويمنعهم الطبيب من الركوع ومن السجود هذا قد يكون أجزه الأقطع ولكن لهم تلك الحال عاجز عن الركوع والسجود وإن قد على القيام والقعود ذكر الأئمة كما يأتينا في صلاة المريض أن من عاجز عن الركوع والسجود لازمه القيام فيؤمن الى الركوع وهو قائم يقول ما اذا ارادا يركع اومعه ارخن قليلا واذا ارادا يسجد جلس واومعه وهو جالس فمثل هذا ناقص الخلق يعني بهذا المرض وان كان الناقص قد يكون ايضا معنويا في هذه الحال ما يتقدم لنا انسانا قادرا كاما متمكن لا يكون الأفضل من القادر هو الأفضل ولو قدر أن هذا العاجز أقرأ أو أكمل في بقية الصفات مدام أنه قد فاته أو يفوته التمكن من بعض أركان الصلاة وهكذا تقول في بقية الأركان قوله التمثام الذي يكرر الثامع الكراه في الكل من خلاثه يستحق إما مشهور ترجع إلى كثير اللحظ والأطلق والأعمى والأطلق أو بعضهم يرجع إلى بعضهم يعني المشهور أن التمثام والفأل هو الذي يكرر الفأل يعني فاء ما ومعشبه إذا دخلت على الفعل أو على الإسم إذا أراد يقول فأقبلوا يكررونها فا فا فا التمتام الذي يكررونها والذعر الذي يكررونها وال والاصل والاقلف هؤلاء قد ذكر بعضهم او المشهور عن بعض العلماء كراهه امامته ولكن يعني دمنا نقول انها مكروهه فانها تصح اما الذين لم يصححوها اصلا فيمكن انهم اجتهدوا قالوا ان هذا الاقل ترك واجبا لان الختان واجب وهذا مثلا التمتام ناقص, ناقص الخلقه يعني لا يقيم القراءه كما ينبغي فلا تصح امامته لما كان هناك من يقول بمنع الصلاة خلفهم صح أن يقال إن إيمانه مكروها وإن كان صحيح يسأل الأخ عن, عن الإيمان الذي يغير في التكبير الوضعه نحن إنما تكلم الشارع على ما يتعلق بالقراءة ونهوها ولكن قد يوجد من يكون في إمامته نقص في غير القراءة كالذي لا يقيم التكبير كما ينبغي تقدم لنا في صفة الصلاة أن الإمام لا بد أن يكمل فعال الصلاة وكلماتها ومن ذلك كلمة التكبير فلكل حال تكره فلا تمن يغير التكبير عن وضعه إذا قال مثلا الله أكبر أو قال الله أكبر أو قال الله, أكبر, أو قال الله أكبر ذكروا أنها لا تنهقك لان الله اكبر ازدحام وكذلك آه الله اكبر ازدحام كانه شاكما يستسلم وهكذا تحريف الاسم او الاسم الثاني فاذن نقول ما تنعقد حتى يكدر تكبيره سليمه فما كذلك يجب أن ينبه حتى يقيم التكبير وإذا وجد من هو أفضل منه فهو أولى وإلا تصحوا الصلاة وخذهم أعتم لكن وكذلك السلام لكن السلام اجاز بعضهم التوكير فيها إن يقول سلام عليكم من الفاتحة ومن غيرها أن ما سوى هذا إنه سنة ما زاد على ذات حتى فإنه سنة تجدع الصلاة إن شاء الله لكن عليكم أن تنبيهوا بعد الصلاة أو في نفس الصلاة ترد عليه يسأل بعض الأخوة عن من يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقولوا زائف ان شاء الله لانه قد ورد وان كان المشهور الاقتصاد على ورحمه الله ذكر ابن القيم الذين رواه خمسة عشر صحابيا او اكثر ورواية وبركاته وردت في السنن عن صحابي او اثنين ولكن وان ولكن كانت صحيحه فانها تدل على الجوال وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يستنبط عليها الا لما خفيت على الباقي إلا الإمام الراتب بنفسه فكان صحيح يا ابو عبد يأتي الله حتى لا يكون شيء من السنة مهذوره <تصفيق> <تصفيق> الله الذي يفهم المعنى إذا كذر من الإمام إن كان في الهاتحة فإنه إذا كان المأموم عالماً به وقادراً فلا تصح صلاة ذلك الماموم فله أن ينوي الإنهراض وإن كان في غير الهاتحة فإن الصلاه تصح ولكن يطلب منه سليم من ذلك اللحم إنه وجد إلا الإمام،, إلا الإمام الرافد ينشي من المرجوز التي فيصلي جالسا ويدلسون خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين متفق عليه سمعنا هذا الحديث وقد رواه فعدد من الصحابه روي عن عائشه وعن جابر وعن ابي هريره وعن انس رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ورد ايضا تعليل ذلك في بعض الروايات لما انصرف وقال لهم كدتم ان تفعلوا كفارس والروم تقوم على رؤوس ملوكها فكأنه كره ان يقوموا عليه وهو جالس ان يكون قياما وهو قاعد فيكون هذا فيه شيء من التعظيم تعظيم من لا يستحق التعظيم او تعظيم بشيء لا يستحقه إلا الله أو نحو ذلك هذا هو ما علل به في بعض الروايات ثم العلماء اختلفوا هل يصلي المأمومون خلف الإيمان جلوساً أو قياما فذعبهم قال لا يجوز أن يصلوا خلفه جلوسا بل يصلون قيامة ومن هؤلاء البخاري في صحيحه اختار في عدة موامر أن ذلك منسوخ يعني أحاديث صلى جالس فصلوا جلوسا أنه قد نسخ نسخه أنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلى جالسا إلى جانب أبي بكر وصلى من خلفه قيام ابو بكر ومن وراءه كلهم فقيام وهو جالس قال وإنما يعمل بالآخر فالآخر من أفعاله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الآخر هذا ما اختاره وما رجحه قال الذين اختاروا هذا أيضا القيام وركن ركن من أركان الصلاه لقوله تعالى قوموا لله قانتين ولقوله عليه الصلاه والسلام صلوا قائما فان المشطط قائما وغير ذلك من الادله وهؤلاء يستطيعون فهذا جلوسهم مع القدرة يكونوا تركا لركاً من أركان الصلاة وهو القيام والقيام هو الصلاة عبادة لأن فيه تذلل كما هو معروف لأن القائم يكون قانتا لقوله تعالى أن من هو قادت آماء الليل ساجداً وقائماً فماذا مقادرين فكيف يصلون جلوسا وهم قادرون إذا عجز إمامهم وصلى جالسا هذا توجيه من اختار أنهم يصلون قياما وأما القول الثاني فهو أنهم يصلون جلوسا وذلك لكثرة الاحاديث التي وردت في ذلك كما ذكرنا كلها في الصحيح وكلها صريحه وعلل فيها لقوله انما جعل الإمام ليؤتم به وقوله فلا تختلف عليه فاذا كان بعضهم قائما هو قاعد فقد اختلفوا عليه هو في حاله وهم في حاله واذا كانوا قياما هو قاعد فلم ياتموا به يكون هذا تحقيقا لقوله اللي يؤتم به وقالوا ايضا فيه تشبهم بالفارس والروم على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا توجيه من يقول انهم يصلون جريسا والمعمول به عندنا انه يفصل ولعل هذا يكون قولا هالكا فان ابتدأ بهم وهم في او بهم قائما وابتداوا وراءه قيام ثم أصابت علة الهجر ثلوا قياما أتموا على قيامهم هي الصحابة مع ابي بكر اينما ابتدأ الصلاة قياما واستمروا على قيامهم ولو انه تغير امامهم كان امامهم لاول صلاه ابو بكر هو الذي احرم بهم ولكن انتقلوا الى امامه النبي عليه الصلاه والسلام اما اذا ابتدا بهم وهو جالس فانهم يصلون وراءه جلوسا كحاله مرضه عليه الصلاه والسلام لما سقط عن فرس وجهه شقه الايمن فصلى باصحابه قاعدا فاشار إليهم ان يجلسوا فهذا ارتدع الصلاة جالسا فيجلسون ومع ذلك جلوسهم مستحب يعني تحقيقا بالاعتمام وبعدا عن التقديس والتعظيم له كما تفعل فالسو الغول وتمشيا على قوله نصلوا جلوسه فيكون هذا قولا ثالثا ولعل هذا هو اكبر وشرط كما سمعنا ان يكون امام الحي يعني الامام الراشد ان واحد من أطراف, اطراف المصلين يصلي جالس فهذا ليس امام الحي بل يختارون من هو كريم سالم من المرض شرط أيضا سرطا آخر وهو رجاء الزوال العله فإن كانت لا ترجع كالمفلوج مثلا أو المقعد الذي قد أصابه مرض الأقعدة أو شلل أو نحو ذلك فهذا لا ترجع لا يرجع زوال علته فلا يقدمونه بل ليأستبدل ولا بهي؟ من يصلي بهم صلاة كاملة. هو بكل حال يعني واضح فيما نرى أنها يفرق بين من بدأ من بدأ الصلاة جالساً وبدأ قائماً. فإن بدأ جالساً استحذ عن يجلس خلفه وإن بدأ قائماً لازمهم أن يكمل صيامه. شيخ حديث أمر نحن نقول الاستحذاب الجواب. يسأل احد الأخوة عن قوله في الحديث وإذا صلى صلى جالس فصلوا يقول هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب فكيف صار ذا الاستحباب أجابه بما أذكر أن الصالح له هو التعليلات والأذلة التي استدل بها. من أوجب القيام ومنها أنه عليه السلام أقض الصحابة أخيرا على صلاة خلفه وهو جالس فقالوا هذا هو الذي صرف الأمط وجعله للإستحباب شيف لا ترتبط بهذه المسألة اللي خلف الإيمان عليهم يكون سليم الأعضاء حتى لو ناب الإيمان الراكد وكله في حمية صلاة ويكون بعض الأعوام يكون خلف الإمام عنه مخفر أو ما يستطيع اكمال الصلاة يكتله يا الأخ أن أن يكون الذين يلو يلون الأئمة من أهل المعرفة والعلم والصلاحية للإمامة والسلامة في الأعضاء والسلامة من العاهات ونحوها لأنه ربما نعب الإمام شيء فانفصل أو انصرف واستخلف استخلف أحد المامومين فإذا كان الذي خلفه مشلول أو مريض أو زمن أو عاجز عن قيامه ونحوه لكبر أو مرض لم يصله للاستخلاق فإذا يتأكد أن يتأهَّد الإمام أناسا يجعلهم خلفه مستنضلا حتى يستخلفهم ان به شيء يكون صالحين الاستناد. <تصفيق> قال به يعني كثير من العلماء أم جميلتهم أهل الكتب هذه وصاحب الإقناع ومختصره لهم وتصف قياما لأنه الأصل نعم فكثتم المذكاري فجأ على وجود الكيام لأن الحديث ناسب آخر سبيل صلى الله عليه وسلم الله. ليس حما قبله فإذا كان نسخه ثابتاً فما نريد أن نعتده بما قبل هذا الحديث الجواب أولاً أن قصة صلاته عليه السلام بأصحابه اختل فيها، هل كان إماماً أو مأمولاً ولما كان هذا خلاف لم يصلح عند بعضهم أن يكون ناشخاً ثانياً أن الهاديث القديمه قوي والحديث الاخير فعل يقالوا والقول يقدم على الفعل لأن الفعل قد يحتمل الخصوصيه الخصوصية الأول فيه العمود فإذا صلى إذا ما جعلت الإمام وما يشبه ذلك فيقولون القول موجها الى الامه والفعله قد يكون بعذر وقد يكون بخصوصيه او نحو ذلك ثالثا ان صلاته عليه الصلاه والسلام فيها قد جعل مغلغا ومن يقوم مقامه ويكون كانه امامهم ولهذا قالوا يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم Oe, naam van de salakie erbij bekend. Ik heb een naam ايه وينه كونه عليه السلام أن أبا, أبا بكر صار أبو بكر هو, هو الزيق كبيب وتصح قياما لأنه الأصل الحديث أبي صلح هذا السلام لذلك نبي الله عليه وسلم هو الإمام وابو بكر يأتموا به والناس يأتمون به في أبي بكر كن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام محتمل محتمل أنه إنما الخاص لأبيك محتمل لا وتصح قياما لأنه الأصل ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة من هذا دليل على أنهم لو صلى قياما وهو جالس وقد انتهى أبيهم صح لأن الأصل أن القيام ركن قالوا والدليل على صحتها ان الذين ابتداوا الصلاه خلفه قياما وهو قاعد لم يقل لهم استأنفوا صلاتكم او اعيدوا بل امرهم ان يجلسوا ويتموا ما بقي وهم جلوس وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحته ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد لانه ترك ما تتوقف عليه صحه صلاته لا أعلم أن الأئمة اختلفوا اختلفوا في بعض الأشياء فاختلفوا في بعض الشروط واختلفوا في بعض الاركان وقد يكون ذلك الذي اختار مذهبا أو رايا قد يكون إماماً ويصلي خلفه من لا يرى ذلك الرأي حين أن يقع تضارب هذا يقول صلاتي صحيحة مع تركي لهذا الركن وهذا الشرط وهذا يقول صلاتك باطلة لا تنصح حيث تركت هذا الركن وهذا الشرط وأنا أصلي خلبك نقول كيف تصلي خلبه وأنت تعتقد بطلان صلاته هرب صلاتك عندنا مثلاً الأحناف يشاهدون الباكستانيين ورثهم الذين علمنا هذه الحنفيه ما يقلقون في خصوصاً بعد الرحم من الركوع وبعد الرحم من السجود يستدون ساعة ما يرفعون يستدون ساعة ما يرفعون من الركوع تركوك ذلك وربما لك يعني طمنينا بعد الركوع طمنينا بعد السجود. يعتقد من ذلك مذهبه يقول المذهب أبي خليفه أن الطمأنينة ليس أترك ذلك نحن نقول رقب فإذا متى صليت خلف هذا الحنفي الذي لا يتم رقبه ولا سجوده ولا رفعه ولا جلوسه ألست تعتقد بقنا مصلاته؟ إذن تعيد لأنك فوت على نسيك ركنا عباده، وأن هو فصلاته لنفسه ولا سلمه لأن هذا اختاره وقد يعني استمر أن هذا حنفاء إنما قال ذلك جوازًا ولم لم يقل إن الطمأنينة ليست مكروها ولا انها حرام إنما قال ليست واجبة أو ليست ركنا. فلذلك تساهلوا وتتابعوا على هذا التخيص الجائد فبكل حال نقولوا إذا طلّيت خلفه فلو مثلا ابنك انتبهت يا مع الصلاة فلا كان تقطع الصلاة أو لكان تنوي الإجرات من ثين تراه بهذا بهذه الحالة وهكذا في الواجبات اذا كان كنت ترى واجبا وهو لا يراه وتركه عندك فإنك تعيد لو مثلا انه رفع ولم يقل سمع الله لمن عمده قال التسميع ليس بواجب وأنت ترى انه واجب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 ثم نركح حتى تطمئن النراكة ثم نركح حتى تعتدل قائمة في رواية قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجد ثم رفع حتى تطمئن جالسا فهذا أمر أجزم به فيدل على وجوبه وابطل الصلاة لتركه فيدل على بطلان صلاة من تركه ولكن لما كان هذا مذهبا شائعا عليه جمع غفير من الأمة لم نقل إنهم كلهم لا صلات لهم وأنهم كفروا بذلك لذلك لنقل هذا ما أدله إليه إكثار إيمانهم والله وليهم ولكن إذا كان من قامت عليه حجة لم يصح له أي قول. شوف مثلاً النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة في الصلاة يقول إن كان يقوم من الركوع وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. كذلك الادله كثيره يعني ثبت في الحديث الصحيح ان انس بن مالك كان يصلي باصحابه ويقول اني لا اشبهكم صلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضاوي. فكان انس يفعل شيئا لا اراكم تفعلونه كان اذا رفع من الركوع تصل حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع من السجنه الاولى جلس حتى يقول القائل قد نسي هل <تصفيق> يصلي وحده ام يصلي جماعه يقول بعض العلماء اذا لم يجد جماعه يصلون بطمانينه صلى وحده وصلى خزهم واعاد يعني امن الفتنه <تصفيق> <ويقوم. تصفيق> لا يطمئن لي واحده يفوت الامام مم. بسرعة الامام شيخ كيف كيف يصلي خلقهم الشيخ؟ وهو يرون صلاة الباطلة تحطيل الجماعة طيب ما صر للجماعة إذا كان يرون صلاة يصلي تحصيل الجماعة هل حسبناه ما هو عليه؟ أخوكم من الشقاء بسويرة شيخ ما له أجر في صلاة حالي كيف هو يعني, هو يعني ما يعتقد أنهم ولا يجوز اعتقاد أنهم مطلت صلاتهم وأنهم كفار بالأسف لا أعين صلاتهم لكنهم يشغلون صلاتهم انه ما دام أنهم كذلك فعلي يصلي معهم على رأي ويعيد الصلاة التي مطمئنا إليها هذا هو يطرش كل طلعون تحصل جيحة واحدة فقط وليس تحصل كفار لا عادة وكفار يصلي هو واحدة فأني اطمأنينة كما هو معروف تحصل لأن يتمكن للقوم سبحان ربي العظيم وهو راكع غير المتحذر شيء خالي ماذا أفعل؟ ما صلت صلاة الإنسان يصلي صلاة باطنة، هل عليها؟ نظراً إلى أولاً مفلحتي مفلحة تحصيل الجماعة ومفلحة أمن الفتنة لا لا ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد مسائل الاجتهاد هي الأمور التي يجتهد فيها هذا العالم فيوجب هذا أو يلزم به والعالم الثاني يرى أنه مكره غير ثابت فمن ذلك مسألة القنوت في صلاة الصبح الشافعي يرى أنه يقنط في صلاة الصبح والأئمة الباقون يرون أنه لا يقنط ولكل منها مناقشات وعدلة ليس هذا موضعها فنقول لو صليت خلف شافعي يقلق لا تعيد لأن هذا من مسائل الاجتهاد ومثال ثاني الشافعية يلزمون بجلسة الاستراحة فإذا صليت خلفها مو أنت لا تراها إلا مثلا للعاجز ونحوه فإنك تجلس وخالف من يصليها ويجلس إذا كان ذلك الإمام يجلس ومثال ثالث الجهر يجهر بالبسملة يرىها الشافعية يجهرون بها في السورة وفي الفاتحة فهل تترك الصلاة خلف هذا الشافعي لأنه يجهر بالبسملة لا تتركها لأن هذا من مسائل الاجتهاد وهي فيها خلاف قد مر بنا فيما سبق ومثال آخر المالكيه ما يرون القبض قبض اليد اليسرى باليد اليمنى بل يدلون ايديهم في الصلاه كلها والبقيه يرون ان ذلك مستحب فهل تترك الصلاه خلف من يدلي يديه ولا يقلص لا بل تصلي خلفهم لأن هذا من مسائل الاجتهاد ومثال آخر الحنفية لا يرون رفع اليدين عند الركوع ولا عند السجود ولا عند القيام من الركعتين وبقيه الأيمة يرون ذلك مستحبا هل تترك الصلاة خلف من لا يرفع وتقول هذا ترك سنة مأثورة متحققه لا تتركها بل تصلي خلفهم ومثال آخر الحنفية ونفوهم يمنعون من الإشارة بالاصبع في التشهد بل يشددون في من أرفع أصبعه فهذه الخصة لا تخلف هذا الذي لا يأتي بهذه السنة لا تتركها بل صل خلفهم وافعل أنت ما ما ترى أنه سنة ولا حرج عليك إن شاء الله هذا هذه من المسائل الاجتهاد، والمسائل الخلافية وأمثلتها كثيرة ولا تصح إمامة المراه بالرجل لما تقدم <تصفيق> عند القيام من الركعتين، عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول <تصفيق> دليل المالكية في طبيعة عدم رسولة عدم قد مر بنا في صفة الصلاة وقال دليلهم فعل مالك لأن مالكا يصلي ولا يرفع يديه وقد اعتذروا عن مالك لأنه ما ترك الرفع إلا لعله وذلك لأنه يأخذ حياته أوذية وفتن وجلدا فكان يتألم بعد ذلك من عرضيه وذراعيه فيرى ان يترى يديه اتم لراحته فراه بعض تلاميذته مستلقا على ذلك فنقله مذهبا له والا فهو قد نقل وقد روى الرفعه في الموضعين ووضع اليدين ذكر ذلك في كتاب الموضع لا ولا في السفر ما في ما تقدم. لا تصح هذا من اوصاف الاضاءه ذات وهو هو الألوشة كون الأنثى ما تتقدم بالرجل وذلك أولا أن أصل الجماعة على الرجال أما النساء فإنهن صلاتهن في بيوتهن أفضل ثانيا فأن المرأة مأمورة إذا صلت أن تتأخر وخير صفوف النساء آخرها وتقديمها في الصلاة مخالفة لذلك التعليم أو لهذا الأمر ثالثا أن المرأة عورة وتقديمها أمام الرجال ولو كانت أقرأ وأعلم فيه فتنة و المأمور بهي المبعن أسباب الفتن، فكلامها فتنة ورؤيتها فتنة، ولذلك أمرت إذا صلت مع الجماعة ألا تتكلم ولا تصوت بل إذا نام الإمام شيئا نبهت بالتصفيق لا بالتسبيح كالرجال وكل ذلك للابتعاد عن أسباب الفتن. وأما الحديث ولا تؤمن لا تؤمن رأت رجلاً. انه ضعيف رواه الماعجاه بسند ضعيف ولكن التعليلات الباقيه هي العنده في المنقيب هذا اللي ادته لكن الظهر هي شهاده ولكن انت تعتقد ان اطلال به ولا تعتقد ان مطلعنا الصلاكي بترك الرحله ولا تعتقد مطلعنا الصلاكي بترك الاشاره ولا تعتقد مطلعنا الصلاكي كان اذا ولا تعتقد مطلعنا الصلاكي بالقروض نحن ما نعتقد لو كانت لو كان انسان حنبلي ما قلنا بطلع الصلاكه يعني له راي ولو خالف من هذا امام له دليل لان التي تمسك بها. واما ترك الطمانينه كان لا يعني نعتذر عن هذه الحديث انه ما بلغه هذا الحديث يسأل بعض الاخوان عن حديث ورد في السنن عن أم ورقة ان النبي عليه الصلاه والسلام اذن لها أنت ام اهل دارها لكن هذا الحديث ثبته بعضهم وبعضهم طعن في صحته ولكن على تقدير ثبوته فإن الرواية الأخرى التي تحمل عليها رواية أن تأم نساء أهل دارها نساء أهل دارها يكون خاصا بالنساء وكونها تأم الرجال هذا لن ينقل وإن كان في بيتها رجالها العادة أن الرجال يذهبون إلى المساجد يصلون لها ما شخص ما ينقر؟ ما كما جدنا غلاء مجال قتلوا لا شيء دليل أنا انما لها احد يقل لها اولادا لها واقارب لا يمكن ان يقل لها اولادا لها واقارب لا يمكن ان يقل لها من الغشاء من الحرم والدرجه لا يمكن كانت يقل لها الرجل الحرم لا يمكن ان يقل لها إيه لكن يعني رعاية رعايتها والله أحد يعني الثاني لا والعمونات تدل على المطلات شيء صحيح ما ما هي دليل على أن أقرأ أن أقر النساء البيت تأمها البيتها بقضية لأ هل يؤخذوا من هذا الحديث إذا اجتمع نساء في البيت خمس أو أكثر أو أقل فأنهن يصلين جماعه فأخذ ذلك بعضهم من حديثهم من ورقا فأن النساء يستحب لهن صلاتهن جمعا كما يستحب للرجال أو كما لكن الرجال يجب كما له و... وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر جميع الصحابة أن يكلفوا نساءهم بصلاة جماعة وتأمهن واحدة منهن وإنما هذه استأذنت فأذن لها فذل على ذلك للتفضل ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله قال ابن لا الله أمنا الغلام حتى تجب عليه الحدود فقال ابن عباس لا يؤمن الغلام حتى يحتلم رواهم الأترم ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه أما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل في حق كل منهم الصغير الصلاة في حقه نفل حتى الفرائض صلاة الظهر ليست واجبة عليه ولا الفجر ولا غيرهما فإلى صلاها فإنها نفل وصلاة فالبالغ فرض عليه ولما كان كذلك منعوا ان يصلي المتنفل بالمفترر ومنعوا ايضا ان يصلي الصغير الذي دون البلوغ بمن قد تم وبلغ واستدلوا على المنع بهذه الاثرين عن ابن عباس وعن ابن مسعود وأنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة أنكر عليهما هو قال بخلاف قولهما وعلى هذا فلا يصح يصلي الصغير الذي دون البلوغ بالرجال فصلا فرض، أما صلاة نفل فتصح وكذلك صلاة فرعن بمن هم في سنه، لأنهم كلهم متنفلون صلاتهم نفل. فإذا صلى بأطفال صلى يعني يافع دون البلوغ أو مراهق بمن هم نفلهم في المراهقه أو نحو ذلك صحها لأن الجميع في حقهم نفل. هناك من أجاز صلاة الفرض خلف الصغير إذا كان احفظ وأقرأ واتم في صفات التخزين واستدلوا بحديث عمر بن سليمة الجرمي الذي رواه البخاري وغيره مشهور أنه ذكر قال كنت وأنا صغير اتلقى الركبان واتلقى المسافرين فاحفظوا ما يبلغونه فاذا سمعتم منهم ايه او ايات كانها تكتب في قلبي فيقول لما وفد ابوه وقومه من جرم الى النبي عليه الصلاه والسلام واسلموا جاءوا فراجعين وقالوا إنه قال يا أمكم اكثركم قرانا أو أقرأكم قال ففتشوا فلم يجدوا أحدا أقرأ مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين هكذا استدل من أجاز إمامة الصغير والذين منعوه قالوا ان هذا اجتهاد منهم يعني ان جماعة جارب اجتهدوا فقدموه عن اجتهاد وعن رأيه لن يكون عن امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون دليلا قويا على بيان الحكم على جواز الامر وان كان ذلك وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فبكل حال هذا قد استأنس به كدليل ولكن المعتاد والمعمول به أن الكبير هو الذي يتقدم ولو كان الصغير الذي دون البلوغ لم يكن يعني هو الأقرأ وهو الأفقه ونحو ذلك لكون صلاته لم تجب عليه نأتي إلى مسألة وصلاة المجتهد يخالها المتنفل ما تعرفت بالبلوغ؟ البلوغ يحصل فضجر بهالعيهاتي اشياء يحصل بتمام خمسة عشر سنة او بالاحتلال الانزال او بالانباد الانزالين يحتلل على <تصفيق> <تصفيق> الدليل عليه حديث ابن عمر تحفظه يقول عربت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجيزني وعربت عليه يوم الخندق وأنا ابن خنت عشرة فأجازني فلما حدث بذلك عمر ابن عبد العزيز قال إن هذا لفرق بين بين الصغير والكبير فكان يجيزه من بلغ خمسة عشرة ويعطيهم سهاما في القتال ونحو ذلك ومن دون خمسة عشرة يجعلهم في الزرية ويرضخ لهم فدل على أن هذا حد البلوغ إذا جئت أثنان دون البلوغ منهم تقلوني فإنك أبادع أخارك المأموم دون البلوغ أخطرات الجالب يسأل الأخ عما إذا وجد جماعة يصلون وهم كلهم دون البلوغ يصلي بهم إماما دون البلوغ هل يدخل معهم أو يصلي وحده في هذه الحال نرى أنه يصلي معهم وينويها نافلة ويعيد الصلاة احتياطا لأن فيها خلاف صلاته خلف من دون البلوغ وإن استجادها بناء على القول الثاني لا <تصفيق> لا بذلك كل شاء الله تأخذ علم الإملاء من الكثير من هكذا هكذا ليس من ليس كذلك ليس المطلق. ما كان يسجلون به؟ توزع عزل. طبعاً ينسى. لا في المدينة لا بد أن أنطلق عليه. ولا تصح إمام تُمحدٌ ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم. فإن جهل هو والمأموم حتى انقذت صح الصلاة المأموم وحده لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد فيه ثوب احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعيد الناس وروى الأترم نحو هذا عن عثمان وعلي ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعا قاله في الكافي هذا من النقص النعنوي المحدث والمتنجس ناقص نقصا معنويا فإذا صلى الإمام وهو محدث وهو عالم بحدثه باطل الثلاث ومطل الثلاث من خلفه وإذا صليت خلفه أنت وأنت تعرف أنه محدث وإن لم يكن هو عارف فلا تصيح صلاتك وهكذا أيضا إذا صلى عليه نجاسة نجاسة حسية لأن كان على ذو نجاسه نجاسة كبول أو غائط أو على فدنه نجاسة عينية فإنها لا تصح صلاته إن كان عالما ولا تصح صلاتك خلفه إذا كنت عالما لأن عليه نجاسة ممنوع الصلاة بها هذا في حالة العلم أما في حالة الجهل فإن لم يتذكر الله بعد انقضاء الصلاة فصحت للمامومين دونه وان تذكرها في أثناء الصلاة لازم الجميع أن يخيذوا لازم هو ينبههم فيقولوا إنني صليت بكم أول الصلاة وأنا محدثا أو حاملا نجاسة فأعينوه أو استأنفوا صلاتكم لأنها بطلت صلاته بمطلع صلاته تبطلوا صلاتهم والدليل هذه الآثار فإن الصحابة رضي الله عنهم أقضوا عمر وعثمان وعلي وهم خلفاء راشدهم على هذا الاجتهاد وقصة عمر هي أشهرها رواها مالك وغيرها انه صلى بهم الفجر، ثم لما خرج إلى الجرف وهو موضع حرف له جلس مرة يهرق الماء فرأى على ثوبه آثار منه فتحقق أنه احتلم ولم يتذكر وأنه صلى وهو محتلم لم يغتسل فعند ذلك أعادتك الصلاة فعاد صلاة الصبح ولم يقل للمأمومين أعيده وهكذا ما روي عن عن عزمان العلي فإذا صليت إماما وأنت محدثا ولم تعلم إلا بعد السلام أو صليت وأنت ناقص الطهارة يقع هذا كثيرا إذا صليت بمثلا خففين او يا قد انتهت مدتهما ولن تتذكر الا بعد ما نصلي تريد وحدك فإن تذكرت كان بعد ما صليت ركعة أو بعد الصلاة انصرف ونظرهم أن يبدأوا صلاتهم <تصفيق> إذا يفرق لم تذكر الا بعد ما انتهى وسلم ما يلزم ولكن لم يتفرقوا ولا كذا لا يعيد. لا يعيد. ما يستخلص. ما يستخلص كيلو المكملية واحد صليه وهو يتس. إيه <متدقى> أجاز بعضهم الاستخلاف إذا كان تذكره في تلك اللحظة وإن كان بعضهم يقول ما ما يستخلل لأنه ضطر جزء من صلاة ولعل الاستخلاف أو لا. الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسنتي إيمانا جسدا. لم يعد ما مضمنها ولم يأمر بإعاده. <تصفيق> إذا تمكن من خلع ذلك اللباس المتنجس في اللحظة استمر في صلاته أما إذا لم يتمكن الله بعملية كبيرة في هذه الحال يعيد. إذا كان مثلا الزوب نجس يحتاج إلى أنه يخلع. والخلع يحتاج إلى عمل طويل. في هذه الحال يأمرهم إذا خلعه أن يستأله لأن هذه العملية قد فوت الصلاة إنها حركة كثيرة لخلاف خلعنا عليه إنها حركة يسيرة لكن ما, <تصفيق> ما مضى من الصلاة لم يأمر به ولا يأمرهم بإعادة ما مضى إذا كانت الحركة يسيرة أما إن كانت الحركة طويلة فإنه يأمرهم بإعادة لأنها لطدت لكن الشيخ عليه أن يصلي وهو عليه نجاسة تبطل صلاته دون تبطل صلاته, صلاته. إذا لم يتذكر الا بعدما انتهى ثبت صلاته لكل حال لانه صلى وهو محضر بخلاف من حمل نجاسه ففهم النجاسه قد يكون اخر لو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تذكر من <الصغير والصلاح> إذا الحكم يعيد تذكر من كل الصلاه فأتم. إذا عرف الحكم بعد ذلك يعيد. في, حالة في, حالة في حالة الشيخ. الشيخ. إن إن على غير على غير. بعد ذلك في هذه الحال يأمرهم ان يعيدوا إذا عرف الحكم. يعني لو مثلا أنه صلى ركعتين وهو محدث. ثم تذكر أنه محدث أو أن عليه نجاسة ورأى من الاجتهاد أن يتم أو استحيا أن ينصر ويقول إنني مثلا انتقض وضوء أو صليت بغير وضوء استحيا منهم فاستمر وأتم ثم لما انصرف سأل فأرشد إلى أنه يعيد ويأمرهم أن يعيدوا إذا أتاهم الوقت الثاني نبههم وقال صليت بكم وأنا محجز صلاة العصر أو صليت بكم وأنا قد تمت مدة الجاربين معي فأعيد صلاة العصر التي قد صلينا آن حوال يعمره مجرئين جماعات الأنفرادة ولا تصف الإمامة من للموضة لجاسة الإمامة إذن أصلا للموضة لجاسة عبدالله يتحقق لتحققت أنها نجاسة فإما أن تنبهه وإما أن صعيد أنت لأنك عرضت أن صلاتك باطنة خذها إمام صلاته لا تصر ما ينظر به جرأه وأبلي ما ينظر ما ينظر أو ينظر الانهرات ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحكم ذاتحة إلا بمثله لعجله عن رفع الصلاة قال الزهري مضت السنة ألا يأم يا الناس من ليت معه من القرآن شيء فعرحنا أن الأمي هو من لا يقرأ الفاتحة أو لا يحسن قراءتها أو يضغم فيها ما لا يضغم أو يغير فيها تغييرا ويحرم تحريفا يحيل المعنى فمثل هذا ما تصح إمامته إلا بمثله أو دونه فأما من يحسنها فلا يصلي خلفه لأن الصلاة من أركانها قراءة الفاتحة وهذا قد أخلى بهذا الركن. ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن بن الأدرع فإذا جئت فصل معهم وجعلها نافلة رواه أحمد وفي حديث أبي سعيد من يتصدق على ذا يصلي معه رواه أحمد وأبو داود ولا عكس لحديث إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلف عليه متفق عليه وعنه يصح لحديث معاد متفق عليه. عندنا ذكر هاتين المسألتين. ثلاثة وكنت متنس الخلف من يصلي فضلا لا خلاف في جوازها والأدل عليها كثيرة ومن جملتها قوله عليه السلام في مسجد الخايف. ورجلين راهما في جانب المسجد ان يصليا فجاء بهما ترعد فرائصهما فقالا قد صلينا في رحالنا إذ قال اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما الجماعه فصليا معهم تكون لكما نافله فهذا متنفل خلف مختلف فتصح فاذا صليت مثلا في مسجد وجئت لقصد أو لغرض الى مسجد اخر لم نصلي معهم وتكون متنفلا صلى خلف مستلم ولا اثم في ذلك ان شاء الله وهكذا لو نويت بصلاتك هذه سنه كان ترى انسانا يقضي في الضحى صلاه الفجر فتصلي معه وترويها سنة الضحى فلا باس بذلك وتكون متنثلاً صليت خلف مفتدر وأما العكس المفتدر خلف المتنفل فهذه فيها الخلاف والمشهور عند الحنابلة انه أنه لا يصح وأكثر ما استدلوا به وأقوى ما استدلوا به حديث لا تختلف عليه انما جعل الامام لياتمم فلا تختلف عليه قالوا فاذا كان هذا هو صاحب نافله فالنهل امرها خفيف فكيف يصلي بهم وامر صلاتهم اكذب لانها فارغه والقول الثاني وهو الصحيح ان شاء الله جل جلاله والدليل ما سمعنا من حديث معاذ المشهور فإن معاذاً كان يصلي فرضه بأن النبي صلى الله عليه وسلم عشر لأن أول ما يصلي الإنسان ينوي به الفرق سيما وحي خلف رسولي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه نوى بها الفرض فتبقى صلاته بجماعته وبقومه نفلة في حقه فيصلون خلفه وهم مسترغون فدل على صحة المتنف المستلم خالف المتنفس ولا إذن في ذلك ولا مخالفة ويكون حينئذ قوله فلا تحتلف عليه المراد الاختلاف في الأفعال ثام الاحتلاف في النيات فلا يرضى إن شاء الله هذه <تصفيق> هذه مسألة قد تقع كثيرا إما في فرضين وإما في فرض ولحم وهي خلاف والمشهور المنع اذا اختلف العدد فاذا اتفق العدد فلا بأس فمثال اتفاق العدد اذا فاتتك العصر وجدت جماعة يصلون الظهر قد أخروها مثلا فصليت عاصرا خلفهم في ظهرهم هل يصح؟ يصح لأن العدد متفق هذا على الصحيح وإن كان مشهور في المثال أنه لا يصح لاختلاف النيات لكن ما دام هذه أرضا وهذه أرضا والاقتداء سواء من أول التكميرة إلى التسليم فما المنع من الصحة أنت متابع الإمام قد حصلت على جماعة أما الاختلاف فمثاله المغرب خلف من يصلي العشاء إذا فاتف كالمغرب وجس جماعة يصلون العشاء هل تدخلوا معهم أم لا ويقع هذا كثيرا في جمع المطا عندما يأتيو ناسهم وقد صلى جماعه المغرب وابتدأوا في العشاء هل يدخلون معهم في عشائهم وينونها مغربا أم يصلون مغربهم المشهور أن ذلك لا يصح لاختلاف الهيئه واختلاف العدد ولزوم المخالفة مخالفة الإمام فانك متى صليت ثلاثا فإنك ستجلس ولا توافقه في الرابعة لأنك حينئذ تصلي أربعا والمغرب ليست أربعا بل ثلاث فتكون قد خالفته في الأزعال هو الحركات هذا هو السبب في منعه أن يصلي خلف من يصلي عشاء مغربا. صحيح والله هو هو الأولى. الوقت كل من الثلاثين الوسى صحيح لكن هذه الناس اعتادوا ان الوقت محدد يصليون يقيمون بعد عشر دقائق بعد الاذان او نحرف اعتادوا ذلك في ليلة جمع او في غيره مع ان بعض نشائحنا اجازوا ذلك وتسامحوا في وقع الاجعال هذه المخالفة مثل مخالفة المسبوق وان كان في هنا اتكلف المشايخ الذين اجازوا ذلك الشيخ ابن باز اجاز انك تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وقعت ذلك على ما اذا فاتك ركعه من العشاء صليت خلفه وتابعته بافعاله مع كونك قد خالت فيهما تكلف نتكلم ما امرنا ان تتابعه وان فاتك مثلا التشهد بعد الثانيه وتشهدت بعد الثالثة وتشهدت بعد الاولى لكنك تابعته حتى سلم من حين دخلت معه حتى سلم وانت تتابعك بخلاف ما اذا دخلت معه وهو في اول ركعه من العشاء فانك ما تتابعه من الرابعه فلتجلس حتى, حتى يصليها ثم تتشهد معه وتسلم أو تسلم قبل ان ينصرف فتكون قد سبقته بالتسليم على في رمضان وقد شرع النفس في ثلاثة تراويح على إمام صحيح مهل هذا قد يتسامح فيه لكلة المخالفة وهو سؤال الأخ. فيما إذا دخلت وهم يصلون التراويح. وقد هاتت كالعشاء كبرت معهم فالتكبيرة الأولى صليت معهم ركعتين سلموا لا تسلمكم قم وكم من صلاتك بركعتيك فتكون كالمسبوق <تصفيق> الذي سبق بأول صلاته ويقاس على صلاة المقيم خلها المسافر فإن ذلك جائز فما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بمكة بأهل مكة فكان يصلي بهم ركعتين ثم يصلي في الظهر والعصر والعشاء ويقول أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سافر فيقومون ويتمون فهذه لها أسهل لكلة المخالفة <تصفيق> صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح تخطينا للجباعة إذا كان مستحف يستحف معهم <تصفيق> كذلك كونه صلارة كاتب وإنه يتصدق على ذاها يصدق معه إذن الصلاة حيث تقعل في الوقت لله وإن تأثبه من نواة أسلاك إن تأثبه إن شاء الله وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث ساوته في, ساوت في الإسم رواية واحدة ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة لأن الصلاة واحدة وإن مختلف الوقت المقضية والمؤدات إذا اتفقتها في الاسم صح إذا فاتت الظهر بالأمس وجدت أناسا يصلون ظهر اليوم وأنت قد صليت ظهر اليوم صليت معه الظهر كالأمس خلف من يصلي ظهر اليوم صح ذلك اتفاقهما في الاسم واستفاقهما في العدد وإن اختلفا في كون هذه أداء وهذه قضاء وكذلك المقرية خلف المؤدات و وما اشبهه على كل الاصل في هذا الصحه في هذه الانواع الا المخالفه التي هي مخالفه صريحه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه <تصفيق>